بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأفضل وقال الإنسان يُحْصَىٰ يومئذ فِي أخبارها يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا وَأُمَمٌ لَّهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَقْمَل مِن سَقَالَ